ما نطق الغلاف الغازي للارض، وما تصعد في السماء كما تراه العلوم الكونية، وما الصعوبات التي يواجهها الإنسان حينما يصعد في السماء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد بالسماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون اعوذ بالله السميع العليم من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى اليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد ففي سياق حديثنا عن ورود ذكر السماء في كتاب الله وكيف أن هذا الورود جاء بشمولية وكمال وإحاطة لكل الصفات العلمية للسماء مما يشهد لهذا الكتاب الخالد بأنه لا يمكن أن يكون صناعاتاً بشرية بل هو كلام الله الخالق ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة ومن ضمن هذه الآيات التي تحدثت عن السماء في كتاب الله قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعان بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهنا يريد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد للناس جميعا على فضل الإسلام على غيره من الأديان وفضل القرآن الكريم على غيره من الكتب لأن الإسلام هو رسالة السماء إلى الأرض وحي الله تعالى الذي علمه لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه وعلم آدم بنيه وكلما عاش الإنسان بهذا المنهج الرباني حقق الغاية من وجوده في هذه الحياة ولقي ربه تبارك وتعالى وهو راض عنه ولكن في طبيعة الإنسان ميل للخروج عن منهج الله وميل للمخالفة أو للتقصير ويظل هذا الخروج يبتعد بالإنسان عن المنهج حتى يغرق الإنسان في ظلام كامل ويصبح المجتمع البشري في حاجة إلى الهداية الربانية فيمن الله تعالى على البشرية بنبي جديد أو برسول جديد إذا كانت الرسالة لا تزال باقية محفوظة لم تتعرض للضياع أو للتحريف والتبديل والتغيير فيمن الله تعالى على البشرية بنبي يرد الناس إلى وحي السماء أما إذا كانت الرسالة قد فقدت أو قد حرفت وبدلت وغيرت فيمن الله تعالى على البشرية برسول يصطفيه بعلمه وحكمته وقدرته يصطفيه من خلقه ويوحي إليه بنفس الرسالة من نفس المصدر بنفس التفاصيل التي لخصها ربنا تبارك وتعالى بعبادة الله تعالى بما أمر وبحسن القيام بواجب الاستخلاف في الارض وظلت الهدايه الربانيه والانحراف عنها يعتويران البشريه جيلا بعد جيل وأمة بعد امه حتى شاءت اراده الله تعالى ان يكمل هدايته للبشر فمن على البشريه كلها بخاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم واوحى اليه برسالات السماء التي علمها في الأصل لأبين آدم عليه السلام ولغيره من الأنبياء والمرسلين وتعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيه الخاتم في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فقال عز من قائل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجهد ذاته الشريفة وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجهد ذاته الشريفة في متابعة جبريل عليه السلام حتى لا يتفلت منه حرف واحد مما يوحى إليه به. فنزل القرآن الكريم مطمئنا له أن الله تعالى هو الذي تعهد بحفظ هذا هذه الرسالة الخاتمة وتعهد بتفهينها لمن يشاء من عباده. فقال عز من قائل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه لذلك قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ويؤكد ربنا تبارك وتعالى على نفس المعنى وفي نفس الصورة بقوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لذلك جاءت هذه الآية الكريمة في الثلث الاخير من سوره الأنعام وهي سوره مكية وكشأن الصور المكية تؤكد على قضية العقيدة لأن العقيدة هي سلاح الإنسان الرئيسي في في هذه الحياة لكي يحيا حياة سوية على هذه الأرض ويعلم مصيره بعد هذه الحياة تؤكد على معنى توحيد الله سبحانه وتعالى معنى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل وصف لا يليق بجلاله معنى دور الإنسان ورسالته رسالته في هذه الحياة عبدا لله خلقه ربنا تبارك وتعالى ليعبده بما أمر وليقوم بدور الاستخلاف في الأرض عبدا مستخلفا يعمر هذه الأرض ويقيم عبد الله تعالى فيها ولذلك حذر ربنا تبارك وتعالى من الانحراف عن منهجه لأن المنهج الرباني في وحي السماء هو هداية من الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها أي الضوابط صحيح كقضايا العقيدة وكلها غيب مطلق إيمان بالله وحواسنا لا تدركه إيمان بالملائكة ولا توجد لدينا وسيلة مادية نستطيع أن نثبت أو ننفي بها وجود الملائكة إيمان بهذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين التي يبلغنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن عددهم قد فاقى المائة وعشرين ألف نبي وأن الله تعالى قد اصطفى من هذا العدد الكبير من الأنبياء ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا والتاريخ لم يدول لنا شيئا عنهم ولولا أن القرآن الكريم قد حكى لنا طرفاً من سير بعضهم 25 نبي و25 رسول ما كان أمام الإنسان من وسيلة ليعلم شيئا عن هذه السلسلة المصطفى من الأنبياء والمرسلين ونحن مطالبون بالإيمان بهم جميعاً بغير تفريق ولا تمييز ولا معربة نحن مطالبون في مجال العقيدة بالإيمان بوجود في القبر بعد أن يتحلل الجسد ويبلى يسمى حياة البرزخ ولم يعد إلينا ميت يروي لنا تجربته بعد نحن مطالبون بالإيمان بحساب القبر وبأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران أعادنا الله تعالى وأعادكم منها مطالبون بالإيمان بالبعث بعد الموت بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى بالصراط بالميزان بالخلوط في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا وهذه كلها من الغيوم المطلقة التي إلى سبيل الإنسان في الوصول إليها بعقله المحدود ولا بقدرات حسه المحدود لذلك نقول إذا تلق الإنسان بيانا من الله بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من التصورات البشرية لا يمكن أن يكون على عقيدة صحيحة مهما أخرص لها ومهما تفانى في خدمتها ستلقى في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية. الركيزة الثانية للدين هي العبادة، والعبادة بمفهومها اللغوي قمة الخضوع لله للطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لم تلقى الإنسان بيانا من الله، كيف يعبد هذا الخالق العظيم؟ لا يجدي في ذلك أي اجتهاد. فإذا لم تلق الإنسان بيانا من الله يوضح له كيف يعبد خالقه العظيم؟ لا يمكن أن تقبل عبادته. مهما أخلص فيها ومهما تفان في أدائها ستلقى في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية الركيزة تاني الباقية تاني للدين هي الأخلاق والمعاملات والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوما عن وضع ضوابط صحيحة له في قضايا الأخلاق وقضايا المعاملات هي من ضوابط السلوك والإنسان يعجز عن أن يضع لنفسه بنفسه أي ضوابط صحيحة للسلوك من ذلك يتضح لنا أن الركائز الحقيقية للدين إما تقع في ضمير الغيب المطلق الذي لا سبيل الإنسان في الوصول إليه بقدرات عقله المحدودة وقدرات حسه المحدودة أو هي ضوابط السلوك والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوماً عن أن يضع لنفسه بنفسه أي ضوابط صحيح السلوك لذلك حذر ربنا تبارك وتعالى من الانحراف عن منهجه وحذر الناس من عاقبة هذا الانحراف فيقول ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من سورة الأنعام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ويعجب الإنسان لهذا التشبيه القرآني الرائع المعجز لأن العلم الآن يؤكد لنا على أن الغلاف الغازي للأرض تتناقص فيه نسبة الأكسجين بالارتفاع وإذا قلت نسبة الأكسجين عن النسبة المتوسطة في غلافنا الغازي 20% تقريبا يصعب على الإنسان التنفس يضيق نفسه يضيق صدره يقترب من الموت يختنق ثم أن هذا الغلاف الغازي يتناقص ضغطه أيضا من حوالي كيلوغرام على سنتيمتر المكعب عند مستوى سطح البحر إلى أقل من واحد على المليون من ذلك في الارتفاعات العليا وإذا قل الضغط ينفجر جسم الإنسان جسم الإنسان هيأه ربنا تبارك وتعالى للعيش في الظروف المهيئه على سطح الأرض فإذا خرج عن هذا النطاق تعرض لمخاطر لا يعلمها إلا الله تعرض للهلاك فقال رب العالمين فمن الله أن يهديه؟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 السماء لغة هو كل ما عليك وأظلك والسماء شرعا وعلما هي كل ما يحيط بالأرض وتبدأ السماء بالغلاف الغازي للأرض وهذا الغلاف الغازي له كتلة هائلة تقدر بأكثر قليلا من خمسة آلاف مليون مليون طن يحيط بالأرض إحاطة كاملة وجعله ربنا تبارك تعالى حماية للحياة على الأرض وأمامنا الآن قطاع في الغلاف الغازي للأرض يرينا أن الجزء السفلي من هذا الغلاف الغازي ويسميه العلماء نطاق المناخ أو نطاق الرجحة، هو النطاق الذي يستطيع الإنسان أن يحيا فيه بمواءمة كاملة لوظائف أعضاء جسمه المختلفة إذا خرج عن هذا النطاق بغير وقاية كافية يهلك هذا النطاق يمتد من ارتفاع من سطح مستوى سطح البحر إلى ارتفاع يتراوح بين سبعة كيلومترات وستة عشر كيلومترا. هذا النطاق هو الذي يتكون فيه السحاب يتكون فيه السحب تتحرك فيه الرياح يسقط منه المطر والبرد والتلج هو الذي تظهر لنا في طبقة النهار جلية واضحة في نصف الأرض المواجه للشمس ولذلك حياتنا مرتبطة بهذا الجزء من الغلاف الغازي للأرض وأغلب كفافة الغلاف الغازي تتركز في هذا النطاق يعني أكثر من ثلثة كذافة الغلاف الغازي تتركز في نطاق المناخ نطاق المناخ هيأه ربنا تبارك وتعالى كي يكون بيئة صالحة موائمة لحياة الإنسان ولحياة غيره من أنماط الحياة النباتية والحيوانية التي خلقها ربنا تبارك وتعالى على كوكبنا الأرض إذا خرج الإنسان هذا النطاق يعني بغير وخاية الكافية هو يعرض نفسه للهلاك هذا النطاق نطاق المناخ يليه مباشرة ما يسمى سطح فاصل بين نطاق المناخ والنطاق الذي يليه يسمى نطاق التوقف ثم بعد ذلك نلاحظ هذا النطاق طبعا أن الضغط ينخفض أيضا مع الارتفاع لكن ليس الانخفاض المفاجئ الذي يهلك الحياة وحياة الإنسان بالذات نجد أن الحرارة الخفض في هذا النطاق من حوالي متوسط 20 درجة مئوية على سطح الأرض إلى ناقص 60 درجة مئوية فوق خط الاستواء وقد يصل إلى أكثر من ذلك ناقص 80 ناقص 100 درجة مئوية وبعد ذلك نرى ما يسمى نطاق التطبق أو السراتوسفير توجد فيه الغازات بشكل متطابق تقريبا تبدأ الحرارة ترتفع فيه قليلا ثم تنخفض ثم ترتفع حتى تصل إلى 500 درجة مووية إلى 1500 درجة مووية إلى 6000 درجة مووية عند سطح الشمس ولذلك نجد أن هذه النطق لا تتوائم مع وجود الإنسان ولا مع حياة الإنسان وإذا دخل فيها الإنسان بغير وقاية كافية يهلك بعد النطاق التطبق نجد مستوى توقف نطاق التطبق ثم بعد ذلك نجد ما يسمى النطاق النطاق المتوسط ميزوسفير النطاق المتوسط وهذه النطاق الثلاث تكون ما يسمى بالغلاف السفلي أو الجزء الأسفل من الغلاف الغازي للأرض نطاق المناخ نطاق التطبق النطاق المتوسط وهذا يمتد إلى ارتفاع يعني يتراوح بين 70 كم و 90 كم تقريبا بعد ذلك نجد الجزء العلوي من الغلاف الغازي الذي يمتد نظريا إلى سطح الشمس وإن كان يتوقف أو يتوقف إدراكه عند عدة عشرات الألاف من الكيلومترات النطاق الخارجي هذا ينقسم إلى ما يسمى النطاق الحراري والنطاق الحراري ترتفع فيه الحرارة بطريقة مستمرة حتى تصل إلى أكثر من 500 درجة مئوية والنطاق الحراري يمتد من 70 إلى 20 كم في المتوسط إلى 100 كم بعد ذلك نجد النطاق الخارجي الأكسوسفير وهذا النطاق الخارجي يلتحم بالمادة الدخان الكون المادة الفاصلة للنجوم ولذلك يقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني على القسم بالسماوات والأرض وما بينهما في 20 آية قرآنية كريمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ونرى في هذا الشكل كيف يتردد أو تختلف درجات الحرارة تبدأ من 20 درجة موية عن سطح الأرض إلى حوالي نقص 60 درجة موية في قمة نطاق المناخ ثم ترتفع مرة أخرى إلى بداية نطاق التطبق ثم تنخفض مرة ثانية ثم تبدأ في الارتفاع حتى تصل إلى 500 درجة موية إلى 1500 درجة موية في نطاق الحراري هذا الاختلاف مما يؤكد على أن هذه النطق غير موائمة لحياة الإنسان غير مناسبة لتواجد الإنسان فيها بغير وقايه كافية نرى في الشكل التالي بعد ذلك صورة أخرى لنطاق الغلاف الغازي للأرض نرى فوق نطاق المناخ مباشرة نرى نطاق التوقف للمناخ وسمكه حوالي أربعة كيلومترات بينما سمك نطاق المناخ يتراوح ما بين سبعة كيلومترات وستاشر كيلومتر ثم نطاق التطبق الذي يمتد إلى خمسين كيلومتر تقريبا فوق مسافة سطح البحر بسمك حوالي ثلاثين كيلومتر ويوجد في قمة هذا النطاق نطاق الأوزون ونطاق الأوزون الأوزون أولا هو أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة الأكسجين العادي ألف اثنين هذا أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة وهذا النطاق كونه ربنا تبارك وتعالى حماية للإنسان من الأشعة فوق المنفسجية القادمة مع أشعة الشمس والتي لو قدر لها أن تصل إلى سطح الأرض لأفنة الحياة على سطحها بالكامل فوق ذلك نجد النطاق المتوسط والذي يبلغ سمكه حوالي أربعين كيلومتر في المتوسط فيصل إلى حوالي تسعين كيلومتر من سبعين إلى تسعين كيلومتر فوق من البحر ونجد في قمته النطاق المتأين وهو جزء من الغلاف الغازي الذي يشحن بالكهرباء بفعل الأشعة الكونية وهذا النطاق المتأين جعله ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض من الأشعة الكونية المتسارعة التي لو قدر لها أن تصل إلى سطح الأرض لأفنة الحياة على سطحها في ثوان معدودة ونطاق التعيون هذا كما يرد عنا الأشعة الكونية يرد إلينا موجات البث الإذاعي والتلفازي ووسائل للتصالات المختلفة ولولا هذا النطاق ما تمكن الإنسان من عملية البث الإذاعي أو التلفازي أبدا بعد ذلك نرى طبعا صورة القطاع الغلاف الغازي الذي أشرنا إلى أن كتلته تقدر بأكثر قليلا من خمسة آلاف مليون مليون طن لكم أن تتخيلوا ماذا يحمل الإنسان على رأسه ونرى طبعا تباين في درجات حرارة والتباين مع الضغط التباين في كميات الأشعة الكونية لتصل إلينا بعض الظواهر الكونية مثل ظاهرة الفجر القطبي التي ترى عند قطبي الأرض وحولهما وترى يعني إضاءة تقترب من نور الفجر الصادق في منتصف الليل في هذه المناطق وهي ظاهرة كونية تؤكد على وجود الأشعة الكونية التي ترتطم بالغلاف الغازي وتجعله يتوهج توهجا كبيرا فيرينا هذه الأضواء القطبية الجميلة نرى أيضا بعض الشهب والنيازك التي تتحرك في الغلاف الغازي للأرض نرى ايضا في شكل تالي قطاع أيضا لله في الغازي يوضح لنا بعض صفات هذا القطاع نرى فيه طبعا قمة ايفرست على قمة على سطح اليابسة نرى نطاق السحب والقرآن يؤكد لنا على أنه جزء من البينية الفاصلة للأرض عن السماء والسحاب المسخري بين السماء والأرض ونرى فوق ذلك عند ارتفاع حوالي خمسين كيلومتر نرى مجموعة الشهب والنيازك التي تدخل النطاق الغازي الأرض ثم نرى نطاق التاين المختلفة نطاق تاين دي فوقه نطاق تاين اي e وفي الأعلى الصوره نطاق تاين F وهذه النطاق جعلها ربنا تبارك وتعالى احزمه حماية للحياة على الأرض نرى في منتصف الصورة هذا اللون الأخضر الجميل نرى ظاهرة الفجر القطبي وهي مجموعة من الستائر الملونة الأحمر والبنفسجي والأخضر والأصفر آه تجعل آه منتصف الليل في منطقة القطبين آه آه تنار بإنارة تقترب من إنارة الفجر الصادق ونرى المستوى الذي يدفع إليه الصواريخ التي تحيط بالأرض عند الـ 250 كم تقريبا ونرى فوق ذلك كيف تقوم نطق التأيين برد الموجات القصيرة للراديو وغيره من وسائل البث وعند الـ 250 كم تقريبا نرى النطاق الذي يتحرك فيه مركبات الفضاء ونرى في شكل الذي يليه توضيح أكثر, أكثر لهذه الحقائق التي تؤكد على تناقص الضغط مع الارتفاع باستمرار في غلاف الغازة للأرض وتباين درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع حتى تصل إلى ما بين 500 درجة مئوية و 1500 درجة مئوية في ما يسمى النطاق الحراري المحيط بالأرض طبعا شكل آخر يوضح هذه النطق ويؤكد على طبقة الأوزون طبقة الحمراء في الوسط وهي طبقة جعلها ربنا تبارك وتعالى طبقة حامية للحياة على الأرض من الأشعاء فوق البيفسيجية القادمة من الشمس الشكل الذي يليه نرى فيه أيضا انخفاض درجة الحرارة أولا ثم ارتفاعها ثم انخفاضها مرة أخرى ثم ثباتها لفترة ثم ارتفاع حتى تصل إلى درجة سطح الشمس حوالي ستة ألاف درجة مئوية ويصاحب ذلك بانخفاض مستمر في الضغط مع الارتفاع، حتى يتحول الضغط من كيلوغرام جرام على سنتيمتر مكعب عند مستوى سطح البحر إلى أقل من واحد على المليون من هذا الضغط ولذلك الذي يصعد في هذه النطاق يجد صعوبة شديدة في التنفس لنقص الأكسجين اولا ولتنقص الضغط مع نقص الأكسجين تصعب عملية التنفس على الإنسان تماما ويبدأ الإنسان يضيق صدره ويشعر هذا هذا الشكل يرينا طبقة الأوزون وكيف أن الفساد الإنساني جعل ثقبا يتكون في طبقة الأوزون تدخل منه الأشعة فوق البنفسجية ويعني يتحرك بعض هذه الأشعة فوق البنفسجية لفصل الأرض وتضر بالإنسان وبالحيوان وبالنبات ضررا بليغا الذي يليه شكل هذا صورة رائد من رواد الفضاء يتحرك بحلة رواد الفضاء ويحل مزودة بالضغط مزودة بالأكسجين مزودة بوسائل حماية لكماين في درجات الحرارة لو حصل ثقب في هذه الحلة هلك هذا الرائد بالكامل لأن النطق التالية لنطاق المناخ لا تطيقها أو لا تطيق ظروفها الطبيعة البشرية والصور أيضا تري رقة طبقة النهار طبقة رقيقة للغاية وأن الأصل في الكون هو الظلام والنور الذي يمن عليه به ربنا تبارك وتعالى في نصف الأرض الموجه للشمس نعمة كبيرة من نعم الخالق سبحانه وتعالى رائد فضاء على سطح القمر ويحمل على ظهره ويلبس طبعا حلة الفضاء ويحمل على ظهره ما يسمى Life Support Jacket أو System أو يعني الوسائل المحافظة الحماية على الحياة بمعنى أن الظروف هناك غير موائمة أبدا لحياة الإنسان فيقول ربنا تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وفي الأولى في الأخيرة تطور طب خاص فرع من صناعة الطب يسمى طب الطيران ويقول أطباء الطيران ان الارتفاع بالإنسان إلى أكثر من ثلاثة كيلومترات ارتفاعا يشعره بحرج شديد في التنفس لغ الاكسجين الأكسجين ولتناقص الضغط تناقص الضغط يجعل كل الغازات الموجودة في اسم الإنسان تخرج على هيئة فقاعات متسارعة تمزق الأنسجة وتمزق الشرايين والأوردة. تمزق الرئة تجعل الإنسان كل وظائف أعضائه تتوقف بالتدريج جسم الإنسان والدم بالذات في حوالي كيلو جرام من غاز النيتروجين وهذا الغاز إذا انبثق نتيجة لتنقص الضغط يخرج كالسكاكين التي تشرح جسد الإنسان خاصة في جهاز التنفسي وفي جهاز الدوري وفي جهاز العصبي يشعر بآلام شديد يبدأ لسان يدخل في دوامة من الآلام ودوامة من الاختناق التي تفقده الوعي يميل إلى النوم يميل إلى فقدان الحياة بالتدريج حتى يهلك هلكا كاملا هذه الحقائق لم يدركها العلماء إلا في أواخر الخرن العشرين تأتي في هذه الآية القرآنية الكريمة في مقام التشبيه يريد ربنا تبارك وتعالى أن يقول لعباده أن الذي ينحى بنفسه عن منهج الله يهلك في الدنيا ويهلك في الآخرة ويشبه هذا الهلاك بالذي يصعد في السماء دون وسائل وقاية كافية فيجد جسده في بيئة غير موائمة تماما لحياته لتبدأ وظائف الجسد تتوقف بالتدريج وأولها وظيفة التنفس لنقص الأكسجين فيبدأ صدره في الضيق وتبدأ رئاته في التفجر بالتدريج وتبدأ وظائف الجسد في التوقف وظيفة تلو الوظيفة الغازات تنبثق من داخل السوائل المختلفة في الجسم وأغرب جسم الإنسان وهذا الماء مذاب فيه كم كبير من الغازات تبدأ هذه الغازات تنطلق نتيجة لارتفاع ضغط جسم الإنسان وقلة الضغط في الوسط المحيط به تبدأ هذه الغازات تنطلق بسرعات فائقة تمزق هذا الجسد تمزيقا شديدا الجهاز العصبي الجهاز الدوري الجهاز التنفسي وغير ذلك من أجهزة جهازا تلو الجهاز حتى تتوقف حياة الإسلام بالكامل ويعجب الإنسان لهذا التشبيه القرآني الرائع التي يشبه فيه ربنا تبارك وتعالى الخروج عن منهج الله بالذي يصعد في السماء بغير وقاية كافية فيعرض ذاته للهلاك المفاجئ وللآلام المبرحة ولضيق الصدر وضيق القلب وضيق النفس فيقول عز من قائل وهو اصدق القائلين فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ثم يضيف عز من قائل بعد ذلك خاتمة عجيبة تؤكد على هذه الحقيقة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون هذه الحقائق العلمية لم تتح معرفتها للإنسان إلا بعد محاولته لريادة الفضاء. لم يكن معروفا أبدا طب الفضاء إلا بعد محاولة الإنسان لريادة الفضاء. التأكيد على تناقص الضغط والتباين في درجات الحرارة ونقص الأكسجين من المعارف العلمية الحديثة سبق القراءة الكريم بالإشارة إليها.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 يشهد للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقى القرآن العظيم يشهد له صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة ومن مآسي عصرنا أن الغالبية الساحقة من أهل الأرض اليوم ينكرون نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كما ينكرون صدق الوحي بالقرآن الكريم ولذلك أبقى ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه هذه ومضاط النورانية من الحقائق العلمية التي تشهد للناس في عصر العلم الذي نعيشه أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق وتشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه هذا إلى يوم الدين وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله من هذه السلسلة التي نتناول فيها